كري ذاك النعيم واسأل الله الكريم والزميد درب القويم إنه الخير العميم سوف تلقين الجنان وَالْأَمَانِي وَالْأَمَان نِعْمَ وَاللَّهِ الْمَكَان بَيْنَ جَنَّاتِ النَّعِيم فِيهَا أَنْهَارُ عَيْنٍ فِيهَا مَا لَمْ نَطْأ multimik polisудot福 Hintan luna Bala jiatosoak Honkatu otwartu Nago Gesiach mailheでは Bantean luna وخلود يدون فننا فننا انه يوم الوفا الوفا, الوفا انه الحرب العظيم سعيدا من ظم النجا تاركا زيف الحياة سالكا درب الهدى انه هو العيش الكريم حين تضنيك الس فجعلي الساد الحنين وطن بيدك الناي انمو الفوز الاكين انمو الحاض الساعي يوم ندعى للمزي riyatur bil'azim innama alqawz akim innahu فالبس ثوب العفاف وارتضي عيش الكفاف فزمنا عاش وخا يوم منح ضب سوف تلقي الجنان والأمان والأمان نعم والله المكان بين جنات العين فيها أنهار عذاب فيها ما رد وطام كل عيش مستطام إنه العيش الكريم